Hatta, bela ve jeda, tısluğu ala qum, illa menjg alhum, midunha siteran, kdzalik. Vqd apatna, bma ldeyhi, khubra. Hatta.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 قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أتوني زبر الحديد حتى